نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمارنا من يهده الله فلا منذل له ومن يضمن فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فقد بدأ لي أن أعيد كان كلمة اسم السميع سبحانه وتعالى لأن الدرس يعني مضى على عجل في المرة السابقة يقول المصنف حفظه الله وهو اسم تكرر وروده في القرآن فيما يقرب من 50 موضع وهو اسم تكرر وروده في القرآن فيما يقرب من 50 موضع منها قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وقالتها وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قوله تعالى وعد يرفع إبراهيم القراعد من البيت وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَذِي وَرَد يعني اسم السميع سبحانه وتعالى في ما يقرب من 50 موضع وهذه يعني بعض المواضع التي يعني نقلت والسميع هو الذي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات جميع الأصوات على اختلاف اللغات اللغة العربية الإنجليزية الفرنسية باكستانية بل جميع اللهجات يعني في البلد الواحد تجد يعني أهل الشمال أهل الجنوب أهل الشرق أهل الغرب أهل العاصمي أهل القرية أهل كذا سبحان الله يتكلمون باللهجات الطفل يتكلم بطريقة المريض بكذا اختلاف اللغات و ليس هذا فحسب يعني الأصوات اللي فيها لغات فيها لهجات بل أصوات الجمادات أصوات الحيوانات التي بينها الكلام كما قال الله عز وجل في حق يعني تلك النملة قالت نملة يدخلوا مساكينكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وأنتم لا تشعرون فالله وهم لا يشعرون فلذلك يعني هذه الأصوات على ليس على اختلاف اللغات أو اللهجات فحسب بل جميع هذه الأصوات من جميع المخلوقات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجة هذا يحتاج لك هذا يحتاج يا رب استرز جل صالح يا رب يسر لي طلاق هذه الزوجة يعني التناقض هذا يسر طلاق هذه الزوجة يا رب مثلا اه اه اه احنا قلنا ايش طلقها وهذا يتزوج ما بقول لك ايه اين وهكذا اللهم مثلا يعني كفني بحالك عن حرامك واغني فضلك عن من سواك اللهم الله فيعني الدعوات تتفاوت وتختلف والحاجات من هذا إلى ذاك، فالله عز وجل يسمع هذه الأصوات مختلف هذه الأصوات وعلى تفنن هذه الحاجة قد استوى في سمعه سر القول وجهره، سواء أكان سرا أو جهرا، فإن الله عز وجل ليس يعني لا يعجزه أن يسمع هذا أو ذاك. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستحف بالليل وسارب بالنحار يعني سارب بالنحار كان ظاهر ماشي في بياض النهار واضح اه اه اه أو كان مستحف في قعر بيته في ظلام الليل ومن هو مستخف بالليل كان مختف يتحرى أن يكون يألا يظهر وأن لا يبدو كان مختفيا في قاعر بيت في ظلام الليل، أو كان ظاهرا في ما يمشي في بياض النهار، فهذا أو ذاك يعني لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. وسع سمعه الأصوات كلها، فلا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه. يعني ما يشتبه الله صوت هذا من هذا. نحن كما قلت يعني تسمع صوت آآ آآ نباح الكلاب تستطيع تميز هذا الكلاب بهذا الكلب غير هذا غير هذا غير هذا ما تستطيع مواء القطط سياحة ديكة هل تستطيع أن تميز هذا الصوت متعلق بهذا وهذا متعلق بهذا لا. ولكن الله خالق هذه البهائم والدواب سبحانه وتعالى هو خالق هذه الأصوات فكيف لا يسمعها وكيف لا يميز بينها سبحانه وتعالى فلا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه ولا يشغله منها سمع عن سمع لا يشغله منها سمع عن سمع أنت الآن لا تستطيع أن تركز هذا يتكلم وهذا يتكلم تشعر أنه في إسار عندك تغليط وانشغلت ما استطعت يا تأخذ يعني ركزت على اثنين ضيعت اثنين لابد أن تسمع من شخص وأن يعني أن تضيع الآخر لكن الله عز وجل لا يشغله منها سمع أنسمى ولا يغلطه تنوع المساعد هذا يسأل وهذا يسأل وهذا يطلب وهذا ولا يبرمه كثرة السائرين بعض الناس أحيانا ت تراص الله لا يعني هذه الأمر يجعلنا نتأمل قدرة الله عز وجل وعظمته فالإنسان يخدم ما شاء الله على أخلاقه كما يقال إذا رطب انتهى بيلم سوء تحتاج إذا يعني بالصباح بس لا تذهب كذا كذا أول الصباح ممكن يحتاج إنه يشرب شيئا أو كذا يعني شوية فترى ما زالت أموره يعني هادئة ويستطيع، لكن تأتي قبل الدوام قبل انتهاء الدوام بفترة فترة يعني يتضجر ويتملل ويشكو ويعني اللطف والرقة اللي كان شوي نهار ضيعها في آخر وقت إيه هذا ضعف الإنسان طبعا ليس من ماب لكن هذا يحصل عند كثير من الناس سبحان الله لكن الله عز وجل لا يبرمه كثرة السائرين والله يغضب, الله يغضب إن لم تسأله وروا الإمام أحمد وغيره أن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة يعني جاد جادرت جاد زوجها جادرة النبي عليه الصلاة والسلام في زوجها لقد جاءت المجادلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تكلمه وأنا في ناحية من البيت تشكو زوجها ما أسمع ما تقول يعني عائشة رضا ما كانت أسمع ما تقول هذه المجادلة فأنزر الله عز وجل قد سامع قول التي تجادلك في زوجها قد سامع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير يبصر ويرى، يرى يعني النبي عليه السلام يرى تلك المرأة المجادلة، ويسمع قول المرأة المجادلة، ويسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. تمام الرواية تقول تبارك الذي واسع سمعه كل شيء إني لا أسمع كلام خولة, كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه يعني تسمع شيء ويخفى علي, علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله عليه السلام وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشك إليك الله جيد من قصة المرأة المجادلة دروس لمن يشكون أمورهم إلى غير الله عز وجل وينتظرون الرحمة والفرج من غير رب العالمين سبحانه وتعالى وهذا درس لهؤلاء الله عز وجل يقول والله يسمع تحاوركما يعني تعالى الله هذا علون كبير يعني لا يسمع الآن تحاور هؤلاء المتحاورين وجدال المتجادلين واستعانة المستعينين بغيره سبحانه وتعالى ويزعمون أنهم موحدون وأنهم على الله سبحانه وتعالى يتكلون فهذا درس الأسماء والصفات الاستعانة بالسميع الذي يسمع البصير الذي يبصر والعليم الذي لا يعلم القحار الذي يقهر الأعداء ويحقق الانتصار سبحانه وتعالى تقول أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشهو إليك فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله بل لو قام الجن والانس كلهم هذا يا أخواني يعني هذا درس لنا حينما تريد أن تدعو باسم السميع إذا استحضرت هذا المعنى أبشرك بإذن الله أن دعائك قد استجيب واضح هذا الكلام كلام رائع كلام رائع يعني حينما تقول يا سمير أنت تصور وتستشعر تستشعر أن الله عز وجل لا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه ولا يشغله منها سمعا عن سمع ولا يغلطه تنوع المسائل ولا يبررهم كثرة السائلين وأنه لو قام الجن والإنس كلهم من أولهم إلى أن يرث الله عليهم السلام أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها في صعيد واحد في مقام واحد وسأل الله عز وجل جميعا في لحظة واحدة وكل عرض حاجته بلهجته أو لغته الله عز وجل يسمع الجميع دون اختلاط الأصوات أو اللغات أو يعني دون إشكالات أبدا فالله عز وجل وسع سمعه الأصوات كلها والله عز وجل لا يعجزه أن يسمع إلى هذه الحاجات المتنوعة والمتعددة تستحضر إيه؟ هذا المعنى حينما ترجو الله وتطلب الله وتدعو الله سبحانه وتعالى يا سميع أن الخلق كله وأن الجن والانسان يعني أن هؤلاء من أولهم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها لو قاموا في صعيد واحد وسألوا الله فإنه لا يعني في اللحظة نفسها، وكل عرض الحاجة تحدث بلهجته ولغته لا سمعهم أجمعين عليكم السلام. هذا مهم جدا في الاستجابة باستجابة الدعاء استحضار معنى كلمة السمية. ومن الدلائل ومن الدلائل على هذا قوله سبحانه الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في مقام واحد فسألوني وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا غمس في البحر طيب هذا ياش علاقة هذا بك بالكلام السابق؟ قال ومن الدلائل على هذا اللي هو على عدم اختلاط الأصوات واضح إن لو قام الجن والإنس كلهم من أولين إلى أخيرين إذا إلى أنزل الله ومن و عليها سأل الله جميعا في لحظة في لحظة نفسية وكل عرض حاجة تحدث بلهجته أو بلغته إيه لسمعهم دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة من حاجة. أتى المصنف بهذا الدليل. يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، فسألوني وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. وين الشاهد؟ أين الشاهد؟ محمد السؤال ولا؟ فبا. لا ينقصه جميع. كل كل شخص سأل مسألة. أيوة أن لو كل شخص سأل مسألة فإن الله قد سمع إنه أنه يسمع من الجميع هذا هنا الشاهد أنه يسمع من الجميع. لأن لو أعطى كل واحد مسألته، ياه؟ هنا الشاهد إنه سمع أدرك واحاط بالأصوات وأدرك واعطى سمع الاستجابة. هذا المراد يعني لكن ما هو هل هناك نقص لا هذا المثال قلنا وأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص هنا ليس فيه تمثيل أنه كيف ينقص لأنه ما في نقص أصلا ولكن عبارة عن, إيه عن تقريب الأفهام كما قلنا لأنه الآن واحد هل كان من العطش؟ وتضع الإبرة في البحر وتخرجها يا رأي نسبه تناسب كم علاقات لكن حتى هذه النسبة قليلة علينا لكن بالنسبة إلى الله تقريب الفهم لنا حقيقة تقريب الفهم لأنه لا ينقص أصلا يعني يعني ربما مبتلث ترى في فارق بين واحد ناش وواحد مبلول أليس كذلك تحب نجرب هاي ما هاي في عندكم إبر إبرتان يعني تضع هذه وهذه صح ولا هاي فيها بلد وها عجافة إيه لكن ليس المراد الحقيقة هي عملية نسب وتناسق علما بأنه في ميزان البشر هذا يعد إيه؟, إيه يعني قصدي هذا حينما تضع شو هالنسبة واحد هالكامل عطش فضل بلى مصل الإبرة هذه لا شيء لكن هذا هو عبارة عن تقريب الأفام لأن ليه البحر يعني من أعلم المرئيات ياه والإبرة من أصغر الموجودات والمرئ والمرئيات فقياس هذا على هذا حينما تضع إلا كما ينقص كذا لكن حقيقة ليس هنالك نقص أصلاً ليس هنالك نقص أبداً وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال اربعوا على أنفسكم وطبعا الظاهر من الكلام ممكن بعض الروايات فسر أو شيء على كل حال يعني أنه رفع الصوت بالتكبير فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون الصم ولا غائبة ارفقوا بأنفسكم لا تكلفوها برفع الأصوات يعني الإنسان يتلطف يترفق بنفسه فالله عز وجل لا حاجة إلى ذلك يعني حتى هل تريدون أن تسمعوا رب العالمين الله عن هذا علوة كبيرة فالله عز وجل إنكم لا تدعون الصمة ولا غائبة ولكن تدعون سميعا بصيرا قريبا ولكن قد يقول قائل طيب أنا بدلا من أقول مثلا اللهم احفر لي وارحمني أنوي عليكم السلام قد أنوي هذا في قلبي مثلا يلا كل واحد في قلبه أنقول الله محفر لي وارحمني مثلا فالذي يقرأ الفاتحة بهذا بهذه الطريقة دون أن يحرك شفتين دون أن يحرك لسانه صراته إيش باطلة ما زال أو لا يزال لسانك رطبا بلك لابد من تحريك اللسان لما لكن في الآن يعني في اللغة العربية ما يسمى بالقراءة الصامتة هذا شيء آخر يقرأ قراءة صامتة يعني يقرأ حتى القرآن لو قرأت أنت قراءة صامتة لك الأجر لكن القراء اللي, اللي لا أقول أليف لا ميم حرف أريف حرف ولا من حرف وميم من حرف اللي هي إيش تحريك اللسان هذا يعني بين أن تسمع نفسك يعني وأن تسمع غيرك تسمع نفسك في رأى تسمع غيرك في رأى الجهرية لكن الله جل يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى طيب اربعوا على أنفسكم ايرفقوا بأنفسكم لا تكلفوا يعني أنفسكم برفع الأصوات لا حاجة إلى ذلك الله جل لا يحتاج إلى هذا لأن الله عز وجل سميع بصير يسمع الأصوات الخفية كما يسمع الجهرية والله سبحانه وتعالى أنكر ظن من ظن من المشركين أن الله لا يسمع السر والنجوى. سر قال الله تعالى أم يحسبون أن أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا هذه الرسل ماذا يفعلون لديهم يكتبون يعني نحن نعلم ما هم عليه والرسل يكتبون أعمالهم واضح وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول مؤتمر إيش رأيك إذا برلمان وانتخابات اسمعوا ولا ما يسمع تعال الله عن هذا علوم كبير قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا صار الله عن هذا علوان كبير الإنسان حينما ينظر الذي خلقك من اللاشيء من العدم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورة خلقك من العدم والآن عاجز أن يسمعك أيهما فيما يقتضيه النظر أصعب وليس على الله بصعب ما في شيء يعني عزيز علي أو صعب سبحانه وتعالى لكن فيما يقتضيه النظر أيهما أصعب الخلق من الأشياء ومن العدم أم بعد الخلق أن يسمع الصوت أن يسمع يعني الش السر ويعلم ما في القذوب والصدور أيهما أصعب خلق من الأشياء من العدم وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا فأنزر الله عز وجل يعني لسه عنده يعني يقول لك إذا كان يسمع إن جهرنا فهو ما بأرض بسمع ولا ما بسمع تعالى الله عنه هذا أولوان كبير يعني هذا ممكن يكون يعني في حالة يعني قد يكون أسوأ من ذاك يعني إنه معلقة يعني إن ربما الجهر ما يسمع تعالى الله عن هذا الأولى لا يسمع إذا هذا قريبا وظن شكوك فأنزر الله عز وجل وليس هذا من باب الإثبات إنه إنه لا يعجزه الذي يسمع السر يسمع. لا ليس من هذا الباب الله عالم فأنزر الله عز وجل وما كنتم تستطيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا ولا جلودكم يعني أنتم تقول هذه الأعضاء والجلود حين يرمونها على الشهادة تشهد عليهم يوم القيامة الأعضاء ياه والجلود فا لماذا شاهدتم علينا لماذا فعلتم هذا فيكون هذا الجواب يعني لهم ما كنتم تكتمون منا الذي كنتم تفعلونه بل كنتم تجاهلون الله بالكفر والمعاصي لا تبالون منه في زعمكم لماذا لأنكم لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم لا تعتقدون أن الله عز وجل يفعل جميع الأفعال لا تعتقدون أن الله سميع لا تعلموا لا تعتقدون أن الله عز وجل بصير لا تعتقدون أن الله عز وجل عليم ف... فما هي النتيجة أيها الأخوة لا أحبه نعم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم هذا فساد الاعتقاد فيما يتعلق بصفات الرب وأسمائه ويترتب عليه فساد الأعمال ويترتب عليه انحلال الدين والوقوع في الهلاك يترتب عليه الرداء وينبني عليه الخسران وذلك وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أنه لا يسمع أرداكم أطلفكم أهلككم فاصبحتم من الخاسرين إذن أسباب الخسار والتلف والهلاك إساءة الظن برب العالمين إساءة الظن بالأسماء والصفات فساد المعتقد بالأسماء والصفات من أسباب الهلاك والخسران وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثو الله وإن يستعتبوا يعني سواء عليهم صبروا أم لم يصبروا هم في النار لا محيد لهم عنها لا خروج لا خروج لهم منها وإن يستعتبوا وإن يستعتبوا يعني يطلبوا الرضا من رب العالمين يسأل العتبة أن يرجعوا إلى ما يحبون بتخفيف العذاب عنهم فما هم من المعتبين يعني لا يتحقق لهم هذا ليس بالطوم الذين يرجعوا إلى بهم إلى الجنة ولا يخفف ما هم فيه من العذاب فقد خسروا وهلكوا بسببه سوء الظن بالله وفساد المعتقد في الأسماء والصفات فمهم جدا عدم الإلعاد في أسمائه سبحانه وتعالى ثم إن السمع السمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين السمع إذا أضيف إلى رب العالمين سبحانه وتعالى يتعلق بأمرين أو ينقسم إلى قسمين الأول سمع يتعلق بالمسموعات فيكون معناه إدراك الصوت لعلنا في المرة السابقة قلنا فيكون معناه إدراك الصوت أني وجدت بالخطأ الضم على, على كلمة إدراك فيكون معناه إدراك الصوت والثاني سمع بمعنى الاستجابة يعني السمع الأول أو القسم الأول يعني هذا يتعلق بالبسموعات يعني أن يدرك الصوت النوع الثاني سمع بمعنى استجابة أنه يستجيب لأن الإنسان قد يدرك هذا الصوت فلا يستجيب إيه؟ أنت يعني الإنسان على مستوى الإنسان تدرك صوتا وتخيط به وتسمع سمع إدراه لكن لا تستجيب له ف الله عز وجل إذا ذكرنا السمع المضاف إليه سبحانه فينقسم إلى بسمه الأول معنى إدراك الصوت والثاني معنى الاستجابة ان ربي لسميع الدعاء يعني مجيب الدعاء مستجيب الدعاء سامع الله لمن حمده يعني يقبل منك الحمد ويستجيب منك الحمد قابل الله حمد من حمده اين سامع الله لمن حمده فأدرك الصوت واستجاب دعاءك وقبل حمدك قبل منك الحمد يقبل الله منك الحمد فأنت من أهل الجنة كل من قبل الله جل من الحم فوائه من أهل الجنة إنما يتقبل الله من المتقين الإدراك يعني يعني إدراك من جملة ذلك نعم يدخل في المعرفة يعني الآن نوفترض ما إنك سمعت أنت صوت رجل ألماني رجل من ألماني يعني أتكلم باللغة الألمانية أنت ما فقحت إيش بتكلم لكن آه آه يقال أدركت الصوت أدركت الذي سمعه واستجاب له يقول سمع استجابه فاهم عليه يقول يعني أطفئ النار معي إيه وهكذا والسمع الذي بمعنى إدراك الصوت السمع الذي بمعنى إدراك الصوت يعني الأولاني هذا قول إدراك الصوت ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول ما يقصد به التهديد يعني في إدراك لص لهذا الكلام والصوت وفي تهديد أم يحسبون أن لا نسمع سرهم وأجواه لا نسمع السر والعلنية؟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 تهديد عكسه إيش تأييد؟ كقوله تعالى موسى وهارون عليهم السلام إنني معكما أسمع وأرى إيه؟ إيش مع إنني معكما أسمع وأرى؟ نعم. يعني التأييد النصر الله عز وجل ينصرهم ينصرهما الثالث ما يقصد به بيان الإحاطة بيان الإحاطة قال سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع هذا يعني لا مشاحة في الأصطلاح الأمر يقع حقيقة يعني بين إدراك الصوت لكن هذا الإدراك بين تهديد وبين نصر وبين يعني آآ آآ معرفة الحكم إنه اقتمر بهذا الأمر وانتهي عن هذا الن عن عن هذا الشيء الله عز وجل يسمعك حين تختب يسمعك حينما تنم إيه إيش معنى هذا اعتق الله عز وجل إياك أنت تتجاوز الحدود أن تتعدى الحدود احفظ سانك احفظ فرجك غض بصرك اقتمر بأمر الله أنتي عنه لا تغش في تجارتك وقد أبطر الله عز وجل في القرآن شرك المشركين بتوجههم إلى أصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيء يعني من ثمرت أيها الأخة الأحبة من ثمرت هذا الاسم العظيم الكريم سبحانه وتعالى من ثمرت هذا التوصل إلى وحدانية الخالق توحيد الخالق وعدم الشرك لماذا لأنك الآن تريد أن تنظر إلى سمع المعبودات بالباطل واضح؟ يعني إلى سمع المعبود بالباطل ماذا يحقق لك؟ فهذا يذهب إلى القبر وهذا يعبد انسانا أو يعبد امرأة مثله يعني ينبهر بجمالها ويعبد هذه المرأة هذا يعبد الشمس ويعبد البقر يعبد القمر يعبد إلى آخرية يعني تحاول أن تقول يعني أفمن يخلق كمن لا يخلق أفمن يسمع كمن لا يسمع ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم فهؤلاء ضعفاء فلذلك هذا كان حقيقة من باب الإلزام يعني أن المستحق للعبادة هو الله السميع البصير الذي له كمال السمع وكمال البصر وقد ورد هذا المعنى في مواضع من القرآن الكريم قال الله تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله السميع البصير إذا الذي يقضي بالحق الذي يفسر الذي يحكم حقيقة الذي يحكم هو الذي له السمع الكامل الذي له كمال السمع وكمال البصر، إيه؟ لكن الذي ليس له كمال السمع وكمال البصر لا يستطيع أن يحكم. تلاحظوا بعض الناس يحكم على السمع من غير تحقق، يحكم على قد يرى لكن قد تخدع هذه الرؤية، أليس كذلك؟ وما أكثر الفبركات هذه الأيام؟ وهل لا؟ إيش؟ أنا كيف تعرف إنه تحكم سمع ضعيف وبصر ضعيف لكن الذي له كمال السمع وكمال البصر هو الذي له يعني ألا له الحكم له الحكم وحده سبحانه وتعالى وقال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا كان صديقا نبيا يعني من أهل الصدق في حديثه وأخباره ومواعيده لا يكذب والصديق هو الفعيل من الصدق هو الصديق من الفعيل من الصدق كان صديق النبي نبأه الله وأوحى إليه نبي يعني نبأه الله وأوحى إليه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي إذ قال يا أبتي إما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ما أجمل هذه الأيات ما أجمل قرآن يا أبتي لا تريد ما أنت أما تريد مصلحتك مصلحة نفسك لماذا تعبد أنت هذه الأوثان هذه الأصنام لماذا تعبدها ألا الت بتهذه العبادة المصلحة والمنفعة فلماذا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء إذن هذه القواعد أن الذي يعبد الذي له كمال السمع الذي يعبد والذي له كمال البصر الذي يعبد الذي له كمال العلم الذي يعبد الذي له كمال القهر الله جل العباد تجد بعض الناس سبحان الله يعني كما قيل عن أحدهم ذات يوم قال ما نسيت كذا كذا منذ عشرين عاما وبعد ذلك قال يعني طلب كما قال المعطف هاتوا نوع أو نوع من العباء قالوا عباءتك على من كبهك تلبس العباء كيف يعني كيف نعم يعني الإنسان ضعيف الإنسان يعني فيه ضعف ولكن الكمال الكمال إنما هو للخالق سبحانه وتعالى فكيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وقال تعالى يعني هؤلاء الذين يعبدون غير الله لا يعرفون مصطلحات أنفسهم ولا من ثأت ذاتهم أبداً وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيب لكم إن كنتم صادقين لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها يعني تدعون من دون الله هؤلاء أمثالكم يا؟ يا هل لهم هل لهم هل لهم هؤلاء يعني إما أن تكون هذه يعني نقول لو افترضنا أن إنسان يعبد شخصا له رجل من العظم اللهم قد تقطع أولا لا وتفنى ولا بد أن يلحقها وأن تعفن لا بد أن تفنى كل شيء حابق إلا وجهه سبحانه وتعالى ويفترضنا أن واحد يعبد لها أرجل لها أيدي يعني هذه كما قال أم لهم أرجل أن يمشون بها فنفترض أن هذه الأرجل أو الأيدي يعني خشبية ولا حديدية ولا من لحم ولا من عظم ولا من تمر ولا أرجل وأيدي جن ولا يعني أي نوع من المخلوقات أو الجمادات أو البهائم فما يحصل عند عباد البقر غير ذلك ها فماذا تجدي وماذا تنفع هذه الأرجل وهذه الأيدي وهذه الأبدان ماذا تفعل أَمْ لَهُمْ أَذَانُ وَيَسْمَنُونَ إذن ضعف السمع فقد لا يكون هناك السمع أصلا يعني قد لا يكون وقد يكون هناك السمع يليق بضعف ويتناسب مع ضعف هذا المخلوق من إنسان وغيره ولكن لا يبلغ مبلغ أن يعبد أو أن يغيث نفس غيره قول يدعو قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنذرون هذا التحدي هذا التحدي يعني كل الآلهة لا تستطيع أن تفعل شيئا وسمعها ناقص وبصرها ناقص وعلمها ناقص وقهرها ناقص بل هي مقورة وهي هي ضعيفة ادعوا شركاءكم. شركاءكم ثم كيدوني فلا تنذرون لأنني معتصم لحبل الله المتين الذي سبحانه وتعالى السمع الكامل أو كمال السمع وكمال البصر كمال القار كمال القوة كمال العلم تبارك وتعالى وإيمان العبد بأنه رب بأنه بأن ربه عز وجل سميع يورث حفظا للسانه وصيانة لكلامه ومواظبة على ذكر ربي وشكره والإكثار من مناجاته وسؤاله أن حينما تعتقد أن الله عز وجل سميع وأنه يسمعك فهنا تراقب رب العالمين وتحفظ اللسان وتصون الكلام توضب على الذكر وتكثر من مناجاته وسؤاله الإنسان لو كان يعلم أن هذا الكلام مسموع الآن بعض الناس يقول لك إياك والله مسموع، وبالجوالات أنت تسمع وبالهواتف تسمع وبكذا والآن في تقنيات وبعض الناس يخاف فالله والله إذا وطئت زوجتك الآن يعني تسمع الحركات والمغازلات وإلى آخره فهناك تقنيات في هذه الأمور فالإنسان يقول لك والله خاف لات يعني الآن أنا مراقبة فكيف بالذي لا يغيب سمعه سبحانه وتعالى كيف بمن لا يغيب سمعه ولا علمه ولا بصره ولا قهره ولا قوته ولا عظمته ولا جبروته سبحانه وتعالى وقد ويتوسل إليه بهذا الاسم العظيم أن يحقق رجاءه ويعطيه صوئلا يا سميع يا سميع ويستحضر هذه المعاني قدر الإمكان وقد كثر في القرآن توسل الأنبياء إلى الله توسل الأنبياء عليه السلام يا الله عز وجل في دعائهم بهذا الاسم ومن ذلك قول إبراهيم عليه السلام إن ربي لسميع الدعاء التوسل هذا توسل إلى الله بماذا؟ لأنه سميع الدعاء إيه؟ إن ربي لسميع الدعاء وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم كذلك في دعاء زكريا عليه السلام أن يرزقها ذرية الصالحة قال إنك سميع الدعاء في دعاء امرأة امران عندما نظرت ما في بقنها محررة يعني نظرت ما في بقنها عتيقا خالصا لله مفرغا لعبادة الله وحتى يخدم الكنيسة لا يشغله يعني شيء ماذا قالت؟ قالت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فأجابهم سبحانه وتعالى أجمعين وقد قال عز وجل في سياق ذكر دعاء نبيه يوسف عليه السلام حينما يعني دعا أن عنه كيد النسوة فاستجاب له ربه فصرف عنه قيدهن إنه هو السميع العليم إيش معنى هذا يعني إذا خشيت كيد الكائدين فأنا موجود أنا ربك وخالقك سبحانه وتعالى هكذا يقول فاستجاب له ربه فصرف عنه قيدهن إنه هو السميع العليم يعني يدعوني أستجب لكم سألوني يا عبادي هذا من الله توجيه وأمر سبحانه بالاستعادة به من نزغ الشيطان مذكرا عباده بأنه جل وعلا سميع عليم قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ابن كثير رحمه الله أذكر أنه يعني ورد في عدة مواطن مدارات العدو الإنسي والعدو الإنسي بقبل الرشوة والملطافة وأنه ممكن بالكلام ممكن بالمال ممكن بالهدايا أما العدو الجني العدو الشيطاني لا تتكلم معه بمعروف ت تبدأ ما في ودنة بينك وبينه في أسلوب واحد وهو فاستعد بالله إنه هو السميع العليم فلما كان الشيطان يراك ولا تراه فإن الله عز وجل يرى هذا الشيطان والشيطان لا يرى الله سبحانه وتعالى إيه؟ فاستعن واستعذ واستغف وتدرق بمن يرى والشيطان هذا الذي لا يرى الله سبحانه السميع العليم المصير القوي العظيم سبحانه وتعالى <تصفيق> كيف؟ أحسنت وانت كيف الله ترى الشيطان فطلع فرآه في سوء الجحيم قالت الله إن تلا تردي طيب هنا أيها الأخوة وإما ينزغنك من الشيطان نزغم فاستعد بالله إنه السميع العليم إذا إذا وسوس لك الشيطان وحدثتك نفسك بمعصية استعد بالله والتجئ إلى الله إنه هو السميع العليم من هذه الوسوسة إلى هنا انتهى الدرس لكن أيها الأخوة أردت الحقيقة أن أتكلم بفائدة تتعلق بهذه الآية العظيمة، وإما ينزغلنك من الشيطان نزف، فاستعد بالله إنه هو السميع العليم. فأرجو الانتباه من جديد. جيد. شفت معك إنت إيش هي كجايوا؟ تعطيهم حتى يستوعبوا القضية الثاني؟ أرى. عشان يستوعبوا يعني. اخ محمود لا لا يعني سنه نتكلم اخ شكرا لك مباشره